وَمَن اصْطَفَى مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَنَّ لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا اتُريدون ان تهدو من اضل الله اتُريدون ان تهدو من اضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضل الله عُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ هَذُ لو تَفْعَلُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ بَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ تَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ احسني هادي في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم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 صدورهم ان يقاتلكم او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم يقاتلوا قومهم وَلَ شَ أَ اللَّهُ لَسََّلقَهُم مَالَكُم فَلَقاتَرُوكُمْ وَلََ شَ اللَّهُ لَسَكَهُم م فَإِنْ ي التذَلُوكُم فَلَم يُقاتِلوكُم وَأَقَوْ إلَْكُ مَُّلَمَ فَماجَ عَ اللهَّهُ لَكُمْ لَْهِم سَذِيلَ فن تَجَلوكُمْ فَلَ يُقاتِلوكُمْ وَأَلكَو إلَكُم مُسْتلَمَ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ستجدون آخرين يريدون فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا وتورث حيث تصفونه واولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا